حبيب من الله يا عالم تمنيتك ما خيب عقلي هذا الحال حبيته من قد ما احب طبعه ومتبها بهاي شخصيتك من بيته لا شيالته خليت القلب بيتك حبيبي من الله يا عالم تمنيته ما خيب عقلي هذا الحال حبيته من بطبعه واموت بها يا شخصيته من بيته لا شيء يلته القلب ديته روحي روحي قدامه وفدا غالي ما عندي بغلا عنا قلبي لو اباده يعوفني ويركض وراء روحي روحي قدامه عن قلبي لا أبدا يعوفني ويركض وراء حالات تلقى هو لمن تنشرب مره انا وهو وهيجي صارت العشرة إذا أنجرح يتبه وإذا أبحك ترد روحه شما أخفي عليه الحب دقت قلبي ما فضوحا حالة تلقى هو لمن تنشرب مره اتلهىش انا اذا انجرح يتأذى واذا افحكت ترد روحه اش ما اخفي عليه الحب دقت قهو بما فضوحه حواك عاشق واعرف وبكل فخر يما راح قضى الامر الوحيد اللي ملكني بالقلب حبك وبار عاشق واعترف وبك الفخر يما راحك يضل أمر الوحيد اللي ملكني بالقلب حبك وبار